بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ شَقَّ الْقَمَرِ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر تَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرْ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّطْغِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عسر.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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ كَذَّبَبَتْ عَدْكَرَكَرَا وَكَرَكَكَرَرَ كَكَكَكَكَوَرَا لَلَكَكَكَرَا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 وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرُ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا ذَلِفِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرْ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشَرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ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 ورسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناه بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر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 بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَاهَا وَأَمَر إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُر يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر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 وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ